حولا! يبقى ا زورا! في ميه البذل و اللي هتجرافيتيت في التاكير مثال هنا مين الناس اللي موتوا يبقى عندهم البريطر الزين بتاعتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم ك ا ن ج ر ت ه م فانجرتهم فانجرتهم ا ن ج ر ت ه م فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم ف ا ن ج ت ه م ف ا ن ج ر ت م فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم فانجرتهم ا ن ج ر ت ه م ف ا ن ج ر ه ا ن ج ر ت ه تعال ن أ خ ذ مثال على واحد عنده البوليمو بلاد قليله اللي هو, هو مين همهم واحد يربي نسيت يبقى البوليمو بلاد اللي مجهول الفريق هي اللي هي تلبيس ن صدري هي التسعه وحبتو ايه هل كلنا ي ح ت ل ن ا خلصنا ا تمثل بعد النفس في الجواجز دي لا بتعتمد على ايه لا بتعتمد على ايه ال... بتعتمد على اثنين الرمينه الفايبرينولايسن في الجواجز هل تعرفين يعني ايه ا ل ف ا ي ب ر ي ن و ل ي س ن ده فايدته ايه يا ابن عميد يفخر اي خلصه تاويل صح حسب بقى انا مثلا بني ادم وفي بني ادم تاني انا لما نط كان الفايبرينولايسن الي مستحيل متباك دار والبني ادم التاني ده близقايراًّا لكن ليه الخيطين ا الد هي ولسن ع د كيف المتبقيه ي س ي ا ل في دم ا قليله ا فبالتالي الدم ب هيحصل او ما فوس موتم بلوتين يلاقيهم ما جرافيتيشن يحتمل بلوتين بالسرعة ب ا فيديولايشن ن تعال ا ج ن يبقى ا قليله بيموته يعني عندهم ا م ا ن ت ف ي اللي عنده فبالتالي ل و ي عالية د ة و ة اللي ي ب بأسفلية فليورت ع ا ل بما ي ان ه عنده أسفلية انا احكي ن ل كاملين ل تنسا لها ا ل سلسل ة اللي ت ن ه إنها تنساة طبع و وانت ا بخمقه كده التفكير بتاعت الصلاه ا ي الانتوذيليا يكون قد انوسيه في اللي تزيد يرتدوا ا ن و ل ص ل ا ع ا طيبين واجب بشكيله ر فين الوقت تسوم بعد تفكيريش ل ب خلاص اذا ل هلا منسلم للمنام هل عندي طيبين واجب بشكير ولا لا ي ويحصلوا قصموس مفروض ب س ر ع ة لان الفايديين الراسخين بتاعه قليل اللي هو استهلك الفايديين الراسخين هو عايش و م ه م و م ا لما ندخل يجيبنا ايه خلاص الدكتور بيقولنا ايه يشربوا ايه يشربوا سوائل ك ي ه اما بعد فتحت المدير فتحت ا م د ي ر ف ت و ت المدير ا ل د ي ر ف ت ح ق المدير فتحت المدير ن ت ح ت ا ب م د ي ر ف ت و ت المدير فتحت ا ل م د ل ر فتحت ا ل م د ر ف ا ل م د ر فتحت ا ل د ي ر فتحت ل م د ي ر فتحت المدير فتحت ا ل م د ي ه فتحت المدير فتحت المدير فتحت ا ل م د ي ا ل ج ح ا ب م د و ر ي خ ح ت المدير ا ت ح ت المدير فتحت ا ل أ ل ي ر فتحت المدير فتحت المدير فتحت المدير ف ت ح ا ل م د ي ب فتحت مدير ض ت ح ت ح ت المدير فتحتحت ا ل م ي ر ف ت المدير فتحتحتحت المدير فتحتحتحت مدير ف ت ح ت ح ت ح ت أثناء عالي هو فربنا عشان ي ش ي ن ا ميقصديش كوكينج و ن ط ح ي ه كده هو ت ل ع خ ر ب ي ل لايسن و م غ ص ر ف ل خ ط ا ن ي يبقى انا استهلكت ا ل خ ر ب ي ل لايسن بتاعي و ن ط ح ي ه وده لا قد ما موش استهلكته في ايه فان ص غ ي ل لايسن يستهلك اني تبصر اي انت موسك ف ل ا ط وده ونتوكس يبقى لما موش الصغير لايسن اللي متبصر كليا لانهم ل يمكنهم ان يكونوا قد ا ه ر مستقبلا على الاطلاق ساعد و ا ل ت س ل ي ل على الاطلاق ي ب كده ب ى تبرا كده ي ج ن يكون ه ل م يجب ا ل يكون هذا المكان يجب ان ي ك ن ه ا ا ل ا ن يجب ان يكون هذا ل م ا ع ي ج ك و ن م ك ا ن ي ج ان يكون ه ا ا ي ج ان ي و ه ل ك ا ج م ان ي ك ل م ك ا ن يجب ان يكون م ك ا ن ب ان ي ك و ه ذ ل م ك ا ن ي ا و ن هذا المكان ي ج ان ي ا المكان ي ي ك ن ا م ا ن ي ب ا و ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا المكان ي ب ان يكون هذا المكان يجب ان يجب ان ي ج ي ه ا المكان ي ج ان ي ان ن ان ك و ن هذا ا ل ا ن ي ن ان يجب ان ن ان يكون هذا ا ل م ا ن ي ان يجب ان ان ان ا و ن ا ا ل م ك ا بنقول ان الخيط السودي بدون علامه اكيده ل ل و ا ي ه ما تفكرش و ا ب ان انا بصاحب ادري تعالى ن م ر أ اتنين اقدر اعرف منها of t ا س ت ي م ي ع ن ي اضدام ب ي ط الزائد ي م ن ي اقدر اعرف التلاته من الاكسان في الساعه ا ل ح ي ط التالته من ت ك ل ح قلتلك لو دور بخلال تعتيره ل ا ق ي ه ا بتزعل اي ايه تانيه لكن بعد بس دهينجة. بس دهينجة. يعني معنى كده انا ساعتها لاقيها ازميلي ا ل ف ك ر نقدر نعرف سبب الوباء من ايه نقدر نعرفه من الفاكهه اللي عندها ا ل ا س ت ن ق د ر نعرفه من اللوز اللي بتاع ل ه ا ي ك و س ت ي ل ز نقدر نعرفه من مكان ا ه ا ي ك و س ت ل ز نقدر نعرفه من اكسلس او جدري او ه ا ي ك و س ت ل ز ن ث ب ت و ي ب ت ا ح لك خلاص تعالي بعد كده بيمرق اربعه ملتبليسيتي او هايكوستيلز ده دليل على ايه على اوتاريجوس ومتقدمها في الباقي ただいまだ始まっ e いないです。 يعني ليه بقى ادعوها السدمه دي يعني اكتر بزيشن ب ل ا ن ا م ث ل ا ل السدمه دي تبصر ل ي الجلد او ت ر ر وتتطلع المدرين ع ي او ل التبسيط فعطر أ ك ث ر م د ش نظره في كده سخن تاني كده عن دلوقتي تلج الجلد للقطع ولا تلج راح كل ح لكن في اكثر م د ش نتاعك دي سنه سبعه و ده بتلج بتاع الخيوط يبقى منظر السدمه ووصلت ف ي كده ناتج ج ي د تبني على انها قسمناها خ ي ا ل ي في مراحلها الاولى وكلامها يبقى لازم نفرق بين الخيط السيدي والجن فنفرق بينهم انتاج تجول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 في اما ت الجمود خير أ الثاني أي بسجرة مويه حتى المهمل في besومather ماثورا م أ الخرافي ي مظلات م تسبة س ف ا خجارة تجليس كذلك فاذا أ و ل حمراء فعلى بنت الابهاء فعلى زرعت الامطار فعلى زرعت الاصطار فعلى زرعت ا ل ي ص ط ا ر فعلى ز ر ا ت الاصطار فعلى زرعت الاصطار ث ع ل ى زرعت الاصطار فعلى ز ر ع ة الاصطار فعلى زرعت الابريد الابريد الجبال مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين م ا ن مين مين مين مين مين ي ن مين م ا ن مين مين مين م ا ن مين مين مين م ي ل مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين م ي و مين مين مين مين مين مين مين م ي ا مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين ي ن ن مين م ي ي ن مين مين مين مين ن ي ن م ن م ن مين مين مين ي ن ا ل م ي ر و ض لو الحاجه اللي تحت الصايد دي توزع ولا ا لا حلقه اخرى بسيطه بسيطه بسيطه ب ق عامله زي ش غ ل ا ل ص ي ا د ت ل ت ومبسطه متبقاش ع ا ي ع ن ي م ف ي ش نساحه الخلايا اللي حارب فيها خلاص يبقى لما ع م ل تركب على م ك س ي و الزيت على ساعه ا ل ت ح ص ل ب و ن س ي ولا محترمش يبقى في الحيطه السيزر بيحصل ب ر و ن س تعالوا معاك اكثر غريبه ب ر ا ح تاني كتب اسراف في القناه في ا ل ت ا ء خلاص كمان ما اضغط عليها ب ذ ي المساحه يبقى فيها الدبن اللي خرج ده لان هو م ي ص و ر ش تشتغل في الزاويه خلاص م ا يحصلش اللون ش ت ن ب و ب تعالوا بعد كده نسيج ستنبوبي هذي على ا ل ف ا ش دي واعمل عليها مسجد بالمقطع واريد ط مريض وابتدي إن انا و اسفل الدم اللي صار احمرها مين ي ح ص ل ا روحي ومين يطعمها <تصفيق> ده روحي خلاص ل ن اسمع لك تعال مع السماء تصطبق في التنين بستني انا زيكم ناديه حدثي هلايلي انو جدا ك ث ي يعني كثير من يملا ا لما تكون هلايلي اختى عضيته وقت السفر خلاص اي دوادي و ب ي ح ا د ل حيث يمكنكم اللعب على شكل خ ر ى ابداء ومصيبه لانها قبل ايه من ايه من السين او الاورجر بتاع لغايه الماضي هل هو بالعضلات الصغيره بس هل هو بالعضلات الصغيره المتوسطه في كل الجسم الاقدر من التايمر الاخير لاننا قلنا مثلا واحد ماده ك و ن ب ا ل ج ن يبقى القنصل بتاعه ايه تبدا بالنصف ا ل ث ل ا ه تعالوا على كده نمرق اربعه يقولك ان غير ضروري في الدواء ا يعمل فيكتيشن بيانا بصراحه في الضوء و ع ل نبدا ن ت ش ر تدفنشر دايجنودس اللي هو ايه الريجو الموزي بتاعت مصر فيزي يعني نجد الحالات ا ل ث ا ن ي ة الكارثه ا ل أ خ ر ى اللي بتبقى فيها العضلات ريجت او ستيكس او ن ا ش ف ة ايه هي تدفنشر دايجنودس بتاع الريجو ا ل ا و ز ي كلابات نمره اتنين عندنا ح ا ج ة اسمها ج ي ب رمزه او بيسموها ج ي ب ستني نمره ثلاثه ك و م ستني ك و م ستني ن هم <تصفيق> هو المفت دول دا ناخد واحد اول الثلاثة اللي كلاب اللي كلابات ثالثة بتاعت تنشر بالعربي ك ذ د ا ش فازده يعني التوتر الرومي الرب الموت ي ا ل ر ك ن ي التيبد الرومي قلت لك انا اقول لو انت تنادي كده في الغير ع ن ي ه اقولك انا متوتره يازينه ع ل ا ق ة بالاعصاب ولا لا يعرفه بالنار و ف ع ل الميكانيزم بتاعي كنداش فاز نار なぜなら、これが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそこが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、私はそれが最初に言うと、 尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿 l 尿 n 尿の a の尿の尿 s 尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の c の p の尿の尿の尿 e 尿の尿 e 尿 a 尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿 e 尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿 o 尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿の尿 كل البورصه دي عضلاتها في ح ا ل ة تايمان د ا يحدث فلاتينجي ل ا تشاهديني بشكل ق اقول ا اول الرغمي ي ده ب حلب ص في و م العضلات ا ل ة ي ن ي ساعد ت ح ص ل الفيناميونال يبقى عضله و عايش ولا لا ي ب ا ى انتيمورثن مش ف و ت مورثن نفسك ليه بتحصل ا ن ا هل كل الاسئله اللي هتموه كيفه س ك ف ه ده, ده؟ لازم يكون ليها كونديشن معين ايه هي كونديشن ان تكون ا ل و ث ا ئ ل دي م ح س و م ة ب ا ل ا i ج ل t i o n يعني هذا البني ادم ساعه ا ل و ث ا ئ ل كان واعي تحت ضغط عضوي ش د ي د جدا بيحصل ان السي ي ل ان ايه ل بتبني سرعه كيم فايسل نيم ل م ج م و ع ة م ع ي ن ة من العضلات ا ل ا ر ا د ي ة اللي هو كل تركيز البني آ د م اللي هيموت ده على هذه ا ل م ج م و ع ة هالجهال بمثال بسيط واحد مثلا هينفع سري سايسل ده تحت ضغط عصبي شديد ولا لا ترين جاب مثبت وهيضرب اهل خلاص كل تركيز أ ع ص ا ب ه ساعه مهيمنه ت ر و ح و فين في ايديه اللي على الزنان خلاص أ د و س ولا نبوس ي خلاص يبقى كل اللورد في التجميليه بتاعته كلها متجمعش ل و ن جوكوك و ا ص ل ي ه بتاعت مين بتاعت الهان اتشاربع وقمت ضارب نفسه س ا ع ة ا ل و ف ا ة نفسها ا ل ي ه دي كونتراكتس على ا ل م ث ا ب ة تفضل كونتراكتس كده حتى بعد ما كل جسم يبقى ف حاله ارتخاء ت و ل ج د ا و م ا ك ت ك يبطل ت ه relaxation ل م ي معك الله م في الاستشعارات وماتتكلم معك بالاستشعارات ل ل وماتتكلم معك بالاستشعارات ف وماتتكلم يبقى معك بالاستشعارات ي ك It is an a n t i m o t o o n phenomenon which occurs at the actual moment of death there at due to extreme nervous tension during which one group of voluntary muscles contracts and remains contracted even after death when all other muscles are in a state of primary f l a x i o n And b i l i t y dead. ع ل رفض بعد ا لاقيت ي سكبات ي ولكن ا ساذ تغطر تجميله ا ر ي ماذا يبقى قصة التنميشن مالي الحاله ده دليل على ايه نبره واحد بيقول انه هو الافضل بسبب ي ل ت ن ف س لانه يمكن ان ي ك ن هذا المثلجات يمكن ا ب ي ك هذا المثلجات م ك ن ان يكون هذا ا ل م ث ل ا ت يمكن هذا المثلجات يمكن ان ه و ا ل ل ي ضرب ا و ن ه و ل ا ل ا ت يمكن ان يكون ه و ا ل م ث ل ج ا ت يمكن ان و هذا ل م ل ا ي م ك ان ي ك ن هذا المثلجات يمكن ان ي ك ن هذا ا ل م ث ل ا ت ي م ن ان ي ك ه ا ل م ث ل ج ا ت ق م ك ن ان ي ك ن هذا ا ت م ث ل ج ا ت يمكن ان ي ك هذا المثلجات يمكن ان يكون هذا المثلجات يمكن ان ي ك ا ل م ث ا ت ي م ك ان يكون هذا المثلجات ي م ان يكون هذا ا ل م ث ا ت ي م ان يمكن ان يكون هذا ا ل م ث ل ج ا خلاص اذا ماينفعش اول ما تيجي ت خ ط المثلث فين وتبقى ويك جريت ولا لا هتبقى إ ي د ه فيها قيمه للاسفلت سيبها سايب المثلث كده لكن ت ر ي ت ا ي ت هتلاقيه عامل كونتراكشن ل ض ر ر ة عشان ل تطلع ا ل م ث ل ب ده م ي دي لازم تتصرف طعامه يعني دي كونتراكشن كونت فيه ي ل ي ت ا ص ولكن في, في, بس في حالات الهووس م ي ساعت في ا ايه سايد ع ت ا تدفع ايه ساعتها والي ساعت تتحاول الوطاعة عليك بسكين عن نفسك باذنك حاول تمسك الوزن ت د ق ه كرازيل تشده من شعره ت ش د ه من هدومه وهكذا تدفع عن روحه ك يبقى في ممكن حالات و م ي ساعت جرافك ل يعني تلاقي بايديه حاجات تخص الجانب خلاص فيبقى ليها منكم دي ويحبونكم مهمه انت اربعه أ يعني ايه شويه ت ا ن ي يعني علامات تقولي ده فعلا مات غرقان مش واحد ن م و ت بعدين علاف الميه خلاص ا ل ح ج ا ب اللي علامتها اكيدها ل غ ر ق هي كذاب ا ل ا ن س ا س وضمن ا ل ع ل ا م يعني يقولك الغرقان ده بيتعلق ب ا ش ي ا ء ولا ل أ يحاول يطلع فوق الميه ب أ ي ط ر ي ق ة ففعلا ل ا ق ي ب ي ه د ش حتى انه ب ي م س ك الميه مش م ش ك ل ة وعايز يطلع وخلاص ففعلا تلاقي معظم الكتر بتاعت الناس الغرقانين تلاقيه عامل ك د خلاص يعني اكيد ما ع ا ي ينسف ح ا فهذه كتابات سفازه ا ل تقديمه ا مثلا ك و ي باللي حقا ايه ع ش ا ئ ش بحريه ت ق ي ه م ا برمجه لو برمجه ا برمجه لحالات برمجه ن المكان برمجه برمجه ي فعلا تنسع برمجه ا برمجه و برمجه ع برمجه ا و ي ن ل 私 <üman> たちはこのように見えます。 وكان في ه وده يحكي ي على المراسله اللي بيبقى ع د ا شايف ر ف الكلام تليفون تقطع ك ا لازم البيع فعمل السايفتين على إشارة إيه في بعض حط و ج ل ل ز ع ي ه م بإيه؟ نام عشان يبعد و ص ل ه م ي ق ى كل تركيزه س ا الاشارات ل على إيه؟ على ع إيه؟ ض والكلام ل ده و و في جيهو الوضع وما جثة لكنه يجب ان يكون لدي استاذ ج ا د على الشكل دي بالجو بتاعه يبقى دي استاذ ك م ش ك ل ت ي حسب مجموعه العضلات اللي هو مركز عليها لكن ل ش ا نزيد ح من اللحمه المتزوجات تتقدم لما نزيد تساوي ع ا ج بكش شويه ولا لا لما ن ز ي ت س و ي ه ا عمار ن بكش ش و ي ة ولا لا لما نزيد تساوي عمار بكش شويه ح و ة ا لا ل ح م ل ل ي ن ا نشتريه عباره عن مصر ا ق ض ي ع ض ل ا ر ه مصر فايبر المصر فايبر ديك روتين ا ل ب ر و ت ي ن ولا لا ا ي ب ر و ت ي ن متعرضي ل ل ح ر ا ر ة ي ت ص ل ب ا ل د ي ن ت ش ر ي ش ه فبالتالي بيحصل مصر شويه سببها, إيه سببها ان ي ه المطل الشوصي؟ سببها حصل للمطل ا كوكبيليشن ت ن ي فلا؟ ا ا في تحقيقوا برد م اتعرض للمصل ا سواء ل في البروتين ف م فلا؟ ا شديدة و يحصل ايه في المطل سايدر للمطل سايدر شوصي ه ت ل الجسم ق ي ا كله ي ب ت ن ي على بعض خ لان ص ل أ ا ل ع ا ل ا ت ك ش ف ه تلاقي ج و ا ن ت كلها فلاكسل خلاص تلاقي كل جسمه في الوضع الفلاكسل ده الوضع ده عاني السحكمت بتاع الملاثمين اللي وضع فتموه بأتيتشود اتيتشود او وضع هو ده ده زي عاني في اللي فيوليستك السحكمت اكثر خلاص اكثر اتيتشود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 لو بني ادم ناس محمود وحصل له فيه رايبر و هل ينفع يدخل س ر ا ي ب و ر مورتج ولا مينفعش ا ليه <تصفيق> <تصفيق> لان انا بوصل عرب وقامت ي ن ش ر ش ه لكل حاجه فيها بما فيها زلايبر خلاص ما هو ضعف ورافه يتحرك سوا ل يبقى ما ينفعش رايبر و مورتج يحصل د ا ع د ف ي س رايبر و طب ا ل ع ق هل ينفع ان ه لو وصلت دبل خرايبر و مورتج و ح ر ق ه يدخل فيه رايبر ولا ماتج لان م المسجد ه عن ليه لان ا لا يمكن ا ل ض ف ان اعرفت يكسر يكون ا مسجدا ل نفروها وقت هذا كده ي ل في اللحم ن ا ه ا م ص بتاعت اللحنة نقول سيفين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 <تصفيق> I think. I think ether ether. <تصفيق> كل الفلوس اللي في الجسم أ ي ح ا ج ة على هيئه الفلوس في الجسم حطولها ايه ا أي. ي س ي ع ن ي ايه حولت لايه لثلج خلاص فبالتالي مفيش ل ي و ن ة في الجسم بقى ا ل س ي ك س خلاص طبعا ازاي ت م ر ن الكون ستيكس من الرايق الماضي نفرقها اول ح ا ج طبعا ً ن د البرج كده ط ب ع ا ً اذا هو ا ن كل ق و ل السجن بتزود ضربه حراسه نحت السجن لكن ا ل ت ا ل ي مش ل ل ض ر ب ة دي هنلاقي ه ب ر ض و إ ر ا د ة ث ا ك ن عنده لو قلت انا ه ن ش و كده ه ن ط ب ع برضه فرقات حاولت بقي بالفكاهه ا ل ع ا ف ي ة تخف الجنيه ا ل ع ا ف ي ة والرجلين بتاعتها وتاعتها علشان تخفضه ب س ر ع ة بتحسي ب ا ل س ر ق ع ه بتاعته كده طيب بعد التمثيليه ا موزي ت ا مبارك لو انتي ما ي تدري ب تخالي د و ص ل ب ع ا ي ن ك ا تخيل ا ه ي ب ق ى ص بسرعه ولا لا د و ت د ي ل في الترايبر ايه؟ و ي موسيقى ل يلقاني وما ا 私はこの人 m ちの思い出を知っている方たちの思いっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっち ا لان م ي ر ي ا و اردي وليش خلصنا لان ميليا و اردي دي انا عارف ليا البيت خالص تعالوا ل ك الكلمه ترمب ف الديشه هي المفروض ا ل م ك ل و ب عندك في ا ل م فتح و ه ع ق و ل ل كلمه ترمب في الديشه اللي ع ب ا ر ة عن サイドバイサイド。Side <音楽> ですので、これが最初の時代です。ですので、この時代は、この時代の時代の時代の時代の時代 d 時代の時代の時代の時代の i 代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時ののののののの لكن هناك اول من التراب و ا ل ا ا من ا ل ت ر ا ث والتراب و ا ل ت ر ا ث والتراب و ل ت ر ا ب والتراب والتراب والتراب و ا ل ب والتراب والتراب و ا ل ت ر ا ي و ا ل ت ر ب و ا ل ا ب والتراب والتراب والتراب والتراب و ا ل ن ا ب ل ت ر ا ب والتراب والتراب والتراب ا ل ت ر ا ب والتراب والتراب والتراب والتراب و ا ل ت ر ا و ا ل ت ر ل ا ل ت ر ا ب ا ل ت ر ا ب ا ت ر ا ب و ت ر ا ب ا ل ت ر ا ب ل ت ا ب و ا ل ت ر والتراب والتراب والتراب والتراب والتراب و ا ل ب و ا ل ت ر و ا ل ت ا ب و ل ت ر ب و ا ل ت ا ب والتراب و ل ت ر ا ل ت ر ا ب ا ل ت ر ا والتراب و ل ت ب والتراب والتراب والتراب والتراب والتراب The late والتراب ليس في أ و ا ي تستيش و طيب ض ا لك م ي ا ن ي ز مستوى الميكانيزم المتحركه ي ي ك ا ومعانها ن ز م او ا ي م ا ل ا ك ت ي ر ي ا ت ع ل م ي نقول ج ي ه ان ل اللي ك ي ا م م ت ش ا ر ك في ع مستوى ل ي ا ل ب ك ت ح ر ك ن أن ي ك و ه ي البكتيريا ا ل ن ا ف ع ة اللي هي اكثر م و ج و د ح ن ا ع ا ي ش ي ن في ا ل س ت ي ر ا ل ه بتاعتك خلاص ندينا ديال دي. البكتيريا الاماكنجيه و بكتيريا ن ا ف ع ة ما بتظهرنيش يبقى التاقوسيل البكتيريا ا ل م و ج و د ة في الجي اي تي واللي م و ج و د ة في الرسامه ت ي ر ت ي دmتا ل بكتيريا لما اندني انا ميموز خبتدي بقى تشارك ف عمليه البطاله ت ب ر ي ر الكنز بكتيريا. ممكن يكون البكتيريا دي ف ا س و ن البكتيريا يعني بني ادم افضل ماء وكان عنده انساب يبقى عنده ف ا س ج ا ن ا ب ك ت ي ر ي ا ولا لا、عنده. يبقى د عقل اسرع ولا لا لان عنده مش بس فاسوكيتك شغاله لان عنده ا ك س م ن البكتيريا هي ف ا س ج ا ن البكتيريا معاك خلاص تعرف هذا كمان اي من ف ا س و ن البكتيريا مصر النسبيه ا ك س ج ن ل ي ب كده ب ن ا ح و ع د ف ن البكتيريا تشارك ا ل ي ه ه ذ ي المهام بكتيريا هي تكتيله الوالد العربي في البدايه د ك ت ي ر ي ا اسمها فلوستريجيم و ا ل ش ي ا ي خلاص فلوستريجيم و ا ل ش ي ا ي ديه نوع من أ ن و ا ع ا ل أ و ر غ ا ن ي ز م خلاص بنقول إ ن هو ه بيطلع ا ل أ و ر غ ا ن ي ز م دي ب ي ط ل ع انها ي اسمه ل ا ز م ي ن ي ز مثان السلمنبرين ا ن ز ل ب ت ا ع د كل جسمنا اي سلمنبرين بيحتوي على نينجا وخنقوز اسمها لافتن يبقى اول ما البكتيريا بيطلع اللافتن يبتدي ي يعمل لافتن لللافتن ل لأ احصل قطر؟ يبقى برد ا ت ولا ي لا تشتغل ه تعمل لي حاجات تانية لي خلاص؟ البكتيريا اللي يبقى بجاية طب تعالى نفسك فيه معلومات تحت في كلمه اورغانيزم ل ازاي ل ب ت ش ت ا ل ايه علشان تشتغل بلمه او مشارطه تحتاج ث ل ا ف عوامل اول عازم فيهم اقدم مسدس يعني لازم تكون ا ل ح ر ا ر ة م ن ا س ب ة علشان البكتيريا دي ت ت ظ ا ر وتبتدي انها تعمل عمليه التكتيكش يعني قد ايه ص ا ل ت حراره الجلد ده طبعا عمليتين نص ده تعالى بعد كده نمره اتنين البكتيريا ك م ا ل ب دي بتحب جدا الجاسيه اصلا يعني اكسجين الهواء اللي هو الغاز لكن ماننفعش أ ب د ا ماتعرفش تستهلك الاكسجين اللي د ا ي ق في المياه خلاص بتحسب الجاسيه اصلا نمره ثلاثه بنقول كمان البكتيريا دي بتحب جدا المنتج يعني الخطوبه ده ت ب ق أ ك ي ر ل و ي ن ي ان و المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل ا ل ي ث ل ا ل ث ل ا ل م ث ا م ث ل ا ل ث ل المثل المثل ا ل م ل المثل المثل المثل المثل ا ل م ث المثل المثل المثل ا ل م ل المثل ا ل ا ل م ث المثل ا ل ب ث ل ا ل م المثل ا ل م المثل المثل المثل المثل المثل ا ل المثل المثل المثل المثل ا ل م ث المثل المثل المثل ا ل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل ا ي م ث ل المثل ب ل م ث ل المثل المثل المثل ا ل م ث ل ث ل ث ل ث ل ث ل ث ل ث هتبص ثلاث عناوين ع ل ى ه ا مش الكتاب كده علشان لما تيجي تقرا بعد ل ى ك على كده ل على كل, كل فقرة هتحط عليها عناوين عجوان وتتلاقي ل الثلاثة ي ش ي تيش تشينج ن ع د اوكي ثالث تغير عندنا في التغيرات ن ا تبتدي تعمل انجليزي للاستيستينار و تدخل جوه البلد ا بتاعك لما تيجي البكتيريا زي التلفريكيه د ي و فاتشايزي تدخل ا جوه البلد ا بتاعك ل ل ز وطلعنا ا ل ا و ك ا ل ي ز خلاص وقال لنا ان ت ي ت ع ا ل ى ا نقول ا ض ر ا ي ت ا ل ز ر ا ي ة ا ض ر ا ت ا ل ز ر ا م ر لما يكونها ل أ و ك ا ل ي ز م ق ل ن ا هيحصل فيها ايه هيمولجوز م ل اربي ت ي لقى الاربي ت ي س ت ه ا ن ي م و ل ا ي ت ي ط ل ع منها ايه هيموغلوبس ل ت د ي دي فيول فيول ب ا ل وول د يبدا لعفرر ر بطاقه و لونها احمر بني و ن ي بحمامها خارجه في البث البول م اقولك هتصبغ الانترنت بتاعت الفار س بثل بلون ا الردش برامج ل ك ا ا ن ن ن ت ر ي ح ص ل ف ي تغير ا ل م و م ط ن ي ن الايجابيات ه ت ي ت ب لوكتسل سببها اي ا ل ع دمغلوبين ثم دفع د م غ ل و ب ا ن ثم دفع دمغلوبين ثم دفع دمغلوبين ل م دفع دمغلوبين ثم دفع د م غ ل و ب ي ج ثم دفع دمغلوبين ثم دفع دمغلوبين ثم دفع د م غ ل و ب ا ل ثم دفع دمغلوبين ثم دفع دمغلوبين ثم دفع دمغلوبين ثم دفع د م غ ل و ف ي ن ثم دفع دمغلوبين ثم دفع كل ا ل حداد ياتي ت س د ي تيكسيدي المغربين ل ي ا ر د و و ا ل ح ل ل ف ا ر ن ا ل ل ي ا ر د و جي و ت ب ت د ي ت ع م ل عليك ه م ي ك ا ل خ ل ا ص لما ي ب ت د ي يحصل ع ث ر كيكا جيك يتحول المغرب تتحول ا للاونه الرمش برامج يحول للاونه ي الرمش ا ي برامج أ و دارت جرين كارت ك ن نختار برنامج او ك ر ت ا ص يبقى دي هي اللون ا ل ل ي ب ا ح ض ر في ا ل أ م ث ج ة أ و ل ا ت n a l ل صيد هو اتشمس او اللون الاخضر طب أ و ل ا ت n a l ل صيد يبان عليه ب ا ل ل و ب الاخضر هو ت ي ن أ و ل اترنال صيد هبص على ا ل ج س م من بره كده الاقي اول اتشمس ظهر في الحته دي اين الفيل وفرايت وفرايت اشمعنا ل ي هنزيل يروس مرايك ميديا ن فقط يعني ا ل ك ي ن بتاع رايت ميديا فورسى هو اللي يبقى اول لون اخضر يظهر يلعبن مش ا ل ا ب ا د س لان ورايت ت ي ن ا تيكا مدور بيحتوي على ايه تلوني ي دي ك و ن س ن س تبقى ك و ن س ن س بتاعته ي ه ا م و ن ت ش خلاص م ز ا ي زحمه الشمال اللي بيسمى يقولوا ان دول فورس سول تبقى اطلاله فورس لكن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ه ا ي م ا بتبقى ل س ه ا كونتات ي عامله ازاي جلودي ان ن ي ت ش و ر دوائر مليان بكتيريا يبقى البكتيريا ف و ي ت ر ت ف ا ص ر ل ولا لا ت ت ك ا ص ي بطرح وبالتالي اول ا م ب ا ي ج ن بكميات ك ب ي ر ة من البكتيريا ت ح ص ل بين د المسكينه للجلد اللي م و ج و د ة في الجلد الاخضر خلاص هيقدر يظهر اول والكولر تشجي في الجلد الاخضر اللون الاخضر يبتدي يبقي لونها ل ي م ج ج و د ة في ا ل مستمرة انزينه ل ي ا س ستبقى ا ل فتتأول الأفضر تبقى ت تبتدي ر كل البيناس يبقى ا